اَلَّذِينَ مُعَاجِزِينَ لَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّرٌّ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وقال الذين كفوها ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة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 ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يَالُوا أَوْ بِمَا عَهُ وَالطِّينِ وَلَنَا لَهُ الْحَدِيدُ أَن يَعْمَلَ صَابِرَاتٌ وَقَدَّ فِي الصَّرْفِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان ريح غدوها شهو ورواحها شهو وانسلانه عين القط ومن الجن من يعمل بين ذي به بإذن ربه وَمَن يَزِغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته الا دبت الارض تاكل من ساته فلم ما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال Kulum rezeki Rabbu kum, dan bersyukur oleh belasungguh yang baik dan Rabbul Ghufran. Maka mereka menunjukkan kepada نتين ذواته كل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزئناهم بما كفرو وهل مجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرآنِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرآنًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيدِ فِيهَا لَيَالِيَ وَأيَامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُ ففسدهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَرْفِيْرٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شد. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيدٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ Katakanlah: "Pulihkanlah kebenaran, dan Dia adalah Yang Maha Esa. Katakanlah: "Siapa yang memberkati kamu dari langit dan bumi,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 والعرون الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما اوسلناك الا كفه للناس بشيرا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لكم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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْمَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم بكافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولا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 قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 114. ويعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 115. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا برا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذوا من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 مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشجاعهم من قبل إنهم كانوا في شك